طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيل من من خلق الارض والسماوات علا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجَهُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي أَرَىٰ نَارًا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاغلعنا عليك إِنَّكَ بالوادي المقدس طوا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 إذ أوحينا إلى أم ما يوحى أن فيه في التابوت فخذ فيه في اليم فللقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 وَأَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَّ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَ إلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى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 قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِن ربك وَالسَّلَامُ عَلَى مَن تَبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أوحي إلينا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى من كَذَّبَ وتولى.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 وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى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 فأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا رُوْنَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَلَّكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا ولو صلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الشح والله خير وأبقى.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 وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى الأسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هداه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه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 فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضبا من ربكم فأخلفتم موعدي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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم توق بقولي قال فما خطبك يا سامري؟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 فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا